نعم يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلم تجد له وليم إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا إخوة يعني إذا كان مسموع أرجو أن تعلموني بأن الصوت مسموع نكمل أو نية لأنني يعني شغلت هذا اليوم ببعض الأمور وعندي يعني لا أستطيع حتى اليوم أكثر من أربعين دقيقة سنعطيكم درس لكن سنتكلم في مسألة العذر بالجهل ليست من دروس السفارينية لكنها يعني درس مستقل ان شاء الله لعله أن يكون مكملا للموضوع خصوصا ان الإخوة جميعا في منبر آآ آآ الأنصار آآ كلهم يعني أجدهم يعني مختلفين في هذه المسألة سأتكلم عن بعضها عن بعض ما يتعلق مسألة العذر بالجهل يا أيها الإخوة يعني هي مسألة ليست يعني بالجديدة إنما هي مسألة كما يقال مسألة, مسألة قديمة جديدة وأكثر يعني ما وجد الكلام في هذا الموضوع بالذات في وقت علماء الدعوة النجدية والشيخ محمد بن عبد وابناؤه يعني ورد يعني عنهم كلام في العذر بالجهل وورد عنده كثير من الناس أوجد عندهم اضطرابا كثيرا في هذه المسألة خصوصا أن الشيخ عنه نصوص كثيرة في مسألة العذر بالجهل في مسألة العذر بالجهل وهذه المسألة يعني لابد للإخوة أن يضبطوها وأن يعلموها وأن يتعلموها ونذكر لكم يعني بعد أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع بإذن الله جل وعلا من ذلك يعني ما ذكه الشيخ أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا بهتان الأعداء فهذا بهتان الأعداء وثم قال إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت ولكن نكفر يقول من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه وكذلك من كان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهدا أيضا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ذلك تمويه على الطغام بأن بن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر ونقول سبحانك هذا ذهتان عظيم بل الذي نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بقان الشرك وكذلك نكفر من حسنه للناس أو قام الشبه الباطلة على إباحته وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها وكذلك يقول رحمه الله في التكفير وضابطه وأما التكفير فأنا أكثر من عرف الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادوا أكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك ويقول أيضا رحمه الله وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالضم والميالاء أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا مهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله كذلك الشيخ عبد, عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله يقول أيضا من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسول جاءت أن الرسول جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو اللي الله وجعل, وجعل معه الألذاذ والآلهة والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى أنه رحمه الله توقف في تدفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه الآن يا أخوان انتظروا اسمعوا أنا أذكر لكم النصوص وبعد ذلك نتكلم في هذه المسألة لكن أردت يعني أن أقرأ لكم هذا من كتاب مصباح الظلام في الرد على ما انتذب على الشيخ الإمام يقول ولم يكثر على الشيخ محمد بن عبداللهاب عليه ورحمة الله إلا بعد قيام الحج وظهور الدليل حتى أنه رحمه الله توقف في تكفير الجاه قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصلم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم وجود من يلبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم بل نكفر الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء الجهال فإنهم يكفرون الناس بالعموم ويكفرون من لم يهاجر كما هو معلوم مشهور عنهم كما هو مشهور عنهم أيضا ننقل لكم آخر نصين إن شاء الله في هذا الموضوع يقول الشيخ عبداللطيح ابن عبد الرحمن آل الشيخ يقول يعني في منهاج التأسيس وكان ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول ومسبته وثارث يقول وإذا كنا لا نكفر نكفر من يعبد قبة الكواز ونحوه ونقاتلهم حتى نبين وندعوهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا ويقول في بعضها وأما من أخذ إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته هذا ابن يتكلم فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم ويقول أيضا شيخ محمد رحمه الله تعالى من أعظم الناس قبور أو غيرهم إذا لم يتيثر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها أيها الأخوة يعني أنا ذكات لكم أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأستطيع أيضا أن أنقل كما ينقل بعض الأخوة الأقوال الأخرى التي لا يعدر فيها بالجهل التي لا يعدر فيها في الجهل يعني أحببت أن أبين لكم منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهج علماء نجد في مسألة العذر بالجهل أذكر لكم يعني أصلهم ثم بعد ذلك يعني نرجع أصطن في الخلاف إلى الكتاب والسنة لأننا إذا تنازعنا لن نرجع إلى محمد بن عبدالوهاب ولا لأمة نجد ولا لشيخ الإسلام من ولا لإبن قيم ولكن يعني نحن نستفيد من علمهم ونستفيد من استنباطهم فهم لأمة, فهم لأمة الأعلام والشيوخ الكبار الذين يعني أنار الله عز وجل بهم الطريق لكن قبل ذلك كما قلنا لكم قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل هناك مسألة دائما نركز عليها ونذكرها في كل درس وفي كل بحث أن في الشريعة مسألة تسمى مسألة الأحكام مسألة الأسماء مسألة الأحكام ومسألة الأسماء يعني إذا كل الصلاة الصلاة لها أحكامها وإذا ذكرنا الزكاة فالزكاة لها أحكامها وإذا ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر السمع معروف والنهي عن المنكر له أحكامها فمن خلال الأسماء لا استطيع أن وإذا ذكرنا الجهاد فنعلم أن الجهاد أحكاما تختلف عن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا ذكرنا المقاومة التي يسميها كثير من الناس في هذا الزمان مقاومة لها أحكامها ولكن هذا المصطلح ليس من عند الله جل وعلا إن هذا المصطلح من الدساتير الوضعية الوضيعة التي هي من زبالات أذهان الرجال ولذلك إذا رجعت إلى هذا المسمى رجعنا إلى أحكامه من عندهم فهم الذين اخترعوا هذا المسمى وهم الذين أحكاما فالمقاومة مثلا لا تجيز القتال إلا لأهل البلد وداخل الأرض ولا تجيز قتال العدو خارج أرضهم على مبدأ ألا إني أكلت يوم أكلت ثور الأبيض ألا إني أكلت في يوم اكل الثور الابيض هذه المقاومه وكذلك الامر المعروف انها المكر وليس المظاهرات بعض الناس يخلق يعني نبين لكم شيء جن له احكامه والجهاد مسمى وله احكامه والانصره مسمى من عند الله جل وعلا يعني في في كتب الفقه العديد اختراعوه يستدلوا لهذه الزبالات من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعندنا في كتاب الله ما يغنينا وما يكفينا وكما يقول من ابتدع فقد خون الأمين من ابتدع فقد خون الأمين تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم هذه الممسألة مسلة الأسماء مسألة الأاحكام مسألة الكفر لا احكمام هنا مع مسلمة الرتد عندين الله يجل على ف من ذلك أن تبيين منه زوجته يزو من ذلك عن تقام عن يستتاب ييلز من ذلك ال يعرفه ولا يرض يز من ذلك ال يصل عليه يزم من ذلكلا دف في مقابر المسلين هناك احكام. كثيرا متعلقة بهذه المسألة مشايخ نجد يفرقون بين مسألة الأسماء في مسمى المشرك ومسمى الكافر مسمى المشرك ومسمى الكافر فهو الآن أيها الأخوة الذين يضعون حياكم الله يقولون يعني درس ليست الدرس الثالث عشر ولا الثالث ولا الثاني عشر هو إن شاء الله لعله يكون مكمل لكن هو يعني الدرس يتعلق في مسألة العذر بالجهل لأن الوقت حقيقة لم يسعفنا ولم نحضر لهذا الدرس و يعني لابد انسان يعني لابد ان يحسن وان يتقن يعني ويبين للناس الدين الصحيح فلذلك يعني يوم الاربعاء باذن الله جل جلاله الآن الصوت مسموع مسموع الصوت يا أخوان الصوت مسموع طيب إذن يعني هذه يعني المسألة مسألة الأحكام لو يتكلم في مسألة الأسماء تام لان المخالفين واهل البدع غيروا الاسماء ولا واسم هي اسماء من عند الله جل وعلا واحكار الايمان المعتزله غيروا مسمى الايمان الخوارج غيروا مسمى الايمان ال روافض غيروا مسمى الإيمان كل انسان اخترع من عنده مسمى واستدل له من هوا واستدل له بعضهم من بعض اللغة واستدل واستدل بما يشتهي وبما يريد بما يشتهي وبما يريد وانحرف عن دين الله جل وعلا فيعني دائما ابن حزم عليه رحمه ويقول إني أسماءهم سميتمها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نحن مسلمون نحتكم إلى الكتاب وإلى السنة ما وجدناه في كتاب الله سميناه وما وجدناه في كتاب الله أخذنا أحكامه وأركانه وشروطه من كتاب الله جل وعلا وما وجدناه في الدساتير وما وجدناه في القوانين الوضعية أو عند الأمم المتحدة لا نأخذه عندنا ما يكفينا وما يغنينا ولا نستدل له ولا نجد له العذار الشرعية أبدا أبدا إذا كانت البدعة يجوز لنا أن ننصرها فكيف بزبالات أذهان الرجال وعلى السفاث في أفكارهم كيف بنا ننصرها فمسمى المسميات الأحكام علماء, علماء نجد تجد عندهم كلام في عدم العذر بالجهل وكلام في العذر بالجهل التفريق عندهم يفرقون بين مسمى المشرك وبين مسمى الكافر بين مسمى المشرك وبين مسمى الكافر مسمى الكافر يقولون هذا يلحق الإنسان يلحق الإنسان في الدار الاخره هذا المسمى مسمى الكفر احكامه متعلقة باحكام الاخر هذا المسمى يخص احكام الاخره مسمى المشرك مسمى الجاهل الذي يطوف بالقبور عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وامه نجد يقولون نحن لا نكفره نحن لا نكفره يعني إذا قالوا لا نكفره يعني لا نحكم عليه أنه في النار لا نحكم عليه أنه في النار لكن نسميه مشركا نسميه مشرك, مشرك. يعني بعض الإخوة مثلا يقول أهل مصر لا انتخبوا كفار لا الشيخ محمد عبد وهاب ما تقول عنهم كفار لو كان موجود لو يعني كان يتبنى الشيخ محمد عبد وهاب سيقولون عنهم وعن غيرهم ممن وقع وتلبس في الشرك يقولون عنهم مشركين يقولون عنهم مشركين ما هو الفرق بين المشرك وبين الكهر عند أمة الزعوة النجدية؟, النجدية يحكمون عليه في أحكام الدنيا بأنواة جاهد يحكمون عليه بالشرك فلا يدفن في فيه مقابر المسلمين ولا يصل عليه ولا يلث ولا يورث ولا يلث ولا يورث, ولا يلث ولا يورث وتبين منه زوجته وتبين منه زوجته إذا أفضل الآخرة هم لم يكفروا قال نحن لا نقول عنه بأنه كافر نعم ما نسميه مشرك والمشرك مسمى الشرك له أحكامه ومسمى الكفر له أحكامه قال نكفره ما معنى لا نكفره أي لا ندفره جنة ولا ندفره نارا وإنما نكل أمره إلى الله جل وعلا وإنما نتل أمره إلى الله جل وعلا إذن نعيد حتى لا يخطط في عدم ماذا في عدم التكفير لكنهم لا يعذرون بالجهل في عدم بتسميته مشغل يعني النصوص التي ذكرناها لكم عن الشيخ محمد بن عدلها وإمة نجد من أبنائه انما فيها أنهم لا يكفر أنهم لا يكفرون إنما الكفر عندهم هو ما تعلق بأحكام الآخرة من جنة ومن نار ما الذي يطلقونه على الذي يتلبس بالشرك وهو جاهل يقولون عنه بأنه مشرك ولا نكفر شرك ولا نكفره ما الذي يقصدونه بمسمى هذا الشرك ولا يدفن في مقابر المهمين ولا يصلى عليه ولا يولد لها الشرك حكمنا عليه بالشرك في احكام الدنيا فقد يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة ويدخل الجنة هذا يعني ماذا تروا أمة الدعوة النجدية ومن أراضي يعني التفصيل في هذا الموضوع زيادة في المتممان الشيخ ما فيه شكرا عندي اليوم وقت ما ولم ولم يعني ولم ولد يعني أن أقطعكم يعني أحببت أن أتكلم معكم والآخرة ولا يعدرون بالجهل في احكام الدنيا لكن لا يطلقون على من تلبس بالشرق بأنه كافر لا يطلقون على من تلبس بالشرق بأنه كافر يعني بعض الأخوة يقول أنا أتبنى كفر أهل مصر لمن انتخبوا انتخبوا مرسي لأنهم انتخبوا مشا... مع الله جل وعلا على مذهب أمة مجد لا يسمونه كافرا إنما يسمونه مشركا لأنه نسمى له أحكام يعني رأيت فلان يصلي تقول عنه يزكي أم يصلي تقول عنه وهو جاهل يسمونه مشرك لا يسمونه كافرا وعنهم نصوص كثيرة لا تعد, ولا... تعد وتحصر لكن من بعض لا تعد ولا تعد تحصر أنهم لا يكفرون من كان جاهلا لا يكفرون من كان جاهلا حتى ذكرنا لكم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر من كان يطوف في قبة بقبة الكواز لا يكفر من كان يطوف بقبة أي الكواز فهذا هو منهجهم في هذه المسألة التفريق بين مسمى المشرك أو الشرك ومسمى الكفر أعدنا عليكم مرة ومرة ومرة حتى يعني كما يقال ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر يعني أكثر من مرة حتى نبين لكم, هذا نبين لكم منهجهم نبين لكم منهجهم هم ينسبون هذا المنهج للشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينسبون هذا الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يفرق بين مسمى المشرك ومسمى الكافرة الشيخ الاسلام الثاني تتبع نصوصه كامله لا يجد هذا الزعم لا يجد هذا الزعم انما ينقلون عنه كلام هو غير الشيخ بن خضير يعني ثم هو يتكلم عن اهل اظن المجلد 11 عشان لما ارجع لهذا الموضوع اللي يعني حاليا انا وعدتكم ان شاء الله ساتكلم معكم بتفصيل يعني ان شاء الله لا نقول ممل لا ليس هناك شيء ممل في دين الله جل وعلا في معكم مشاء الله حبيب يعني يشرح نفس ان شاء الله الشيخ الشيخ الاسلام التيمي اظن في المجلد 11 عشر كانوا ورجل من اهل الفتره صوب غير مسؤول على ان اهل فترات كفارت احكام الدنيا على ان اهل فترات صار في احكام الدنيا لانه الاسلام لا يثبت بمجرد بالشهادتين بل ان الاسلام يعني كما قال شيخ الاسلام التيميه اصل وجودي توجد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن توجد شهادة أن محمد رسول الله تتكلم بها وأن توجد الصلاة وتوجد الزكاة وتوجد الصيام وت... والكفر أصله عدمي الكفر أصله عدمي قال وإن لم ينضم إليه شيء من الإنسان أن يتحاتم إلى الطاوت يكفي أنه تركت تتحرك معكم إلى لأن مسألة ترك التحاكم للشرع أخطر من مسألة التحكم للطغوط هذا ترك المأمور ترك جنس المأمور وبالتالي لا يوجد عند أهل السنة التي يتكلم فيها دائما الشيخ الإسلام من تيمي قالوا بالجملة فأهل السنة والجماعة <تصفيق> لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يتضمن هذا الذنب ترك للإيمان ما لم يتضمن هذا الذنب تركا للإيمان ف أصل الإيمان وجودي وأصل الكفر هو عدم يعني عدم الإيمان وهؤلاء الذين هم أصحاب الفترة لم يوجد عندهم الإيمان أصلا حتى نحكم عليهم في أحكام الدنيا بأنهم مؤمنين ثم نعدرهم بالجهل أو نعدرهم بالجهل إنما الكلام عن أهل الفترات في أحكام الآخرة فقط الكلام عن أصحاب الفترات في احكام. الآخرة فقط وليس في احكام الدنيا هذا الكلام يتكلم فيه شيخ الإسلام من تيمية في أحكامها ثم الكلام كما يقول الجامع الفتاة شيخ الإسلام من تيمية يقول نص مفقود النص مفقود فهم يعني أشكل عليهم هذا الموضوع نحن لا نريد أن تأخذنا العواطف نحن إذا تحاكمنا لا نتحاكم لا للشيخ محمد بن عدل وهاب ولا شيخ الإسلام من تيمية لأن دين الله عز جل كان معروف قبل أن يجد شيخ الإسلام من تيمية وقبل أن يوجد شيخ محمد بن عدل وهاب وقبل أن يوجد نحن وقبل أن يوجد كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم عنده خلاصة الخلاصة خلاصة الناس كما يقول سيد خطب عليه رحمة الله في كتاب جيل قرآني فريد قال لم يجتمع لم يجتمع هذا الكم ولا في أي عصر كما اجتمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قد يوجد بعض الناس بعد الصحابه رضي الله عن من كان عابدا من كان زاهدا من كما ابو بكر وسلم لا احبك لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحب كان تابعي ربيع بن قتيب لكنه كان متميزا كان يعني كان يقال تقول له بلته يا بت مالك لا تنام ولا تدع غيرك ينام فكان يقول يا بني ان خوف النار طير النوم من من عيني ابيك وكان يعني كحبه على مقله اذا نام كحبه على مقله تتجافى يتجافى جببه على المضاجع مرة على اليمين ومره على اليسار هؤلاء وجدوا يعني بعد قليل بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أحد وجد رجل في الشام ورجل في مصر ورجل في الكوفة ورجل مثلا في مكة في الحجاب وجد بعض الناس لكن لم يوجد هذا الكم الذي كان موجودا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم يعني كما جاءت الأثر قوم واصطفاهم الله, الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فهم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده هم الذين فهموا من الله صلى الله عليه وسلم مراده وغير فهمهم مردود مهما كان غير فهم الله عنهم مردود لان الطعن في التلميذ طعن في معلمهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تعليما من أكثر الناس تفهيما يعيد الكلمه مره ومرتين وثلاثه مرات حتى يعني يفهم الذي عليه ما يريد يفهم الذي عليه ما يريد فهذا الذي يعني نرجع الى الكتاب ونرجع إلى السنة ولا نحتكم الى اقوال الرجال والله كلما تحاكم الى اقوال الرجال كلما انتشعبت المسائل كما قال الله جل وعلا ولو كان عندي غير الله لوجدت لو فيه اختلافا كثيرا لذلك تجد يعني الذين أرادوا أن بين النصوص بين نصوص شيخ محمد بن عدل وهاب مثلا في العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل قالوا هذا منهجه هذا منهجه التفريق بين المسمى المشرك وبين لو لم يوجد هذا الكلام وإلا تكون مسألة الاضطراب وهذا حقيقة هو المهاجره التطبيق بين المسمى المشرك وبين مسمى ال تياسر الشيخ الاسلام التايميه كما قلنا لكم ذكر وتكلم عن اصحاب الفترات كما يثبت لهم الاسلام اصلا لم يثبت لهم المسألة بحثها بن قيم عليه طريق الهجرتين وأيضا في كتاب الروح وذكر أربعة أصول في هذه المسألة هذا هو المهم هذا هو المهم في هذه المسألة الأول لاصل الأول الذي يجب عليكم أن تحفظوه أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه في الآخر لا يعذب إلا بعد قيام الحجة علي قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله جل وعلا ايضا برسولا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال الله جل وعلا كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال الله جل وعلا فاعتره بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال الله جسل منكم يطلون عليكم آيات بريد فكما يقول مخيم عليه رحمة الله القرآن من مثل هذه الايات التي تبين ان الله جل وعلا لا يكف الا بعد قيام الحجه الا بعد قيام الحجه ولذلك قال الله جل وعلا وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ومن أيضا يا أيها الأخوة أنه لا نذارة إلا بعد الشرع الشرع هو الذي يحسن وهو الذي يقبح وهذا أصل عظيم ماذا يكون بعد تحسين العقل وتقبيح إما يعني يكون الحساب والعذاب إما من وراء تحسين العقل أو تقبيحه فقالوا يعني لا حاجة للرسل لا حاجة العقول تعلم الصحيح وتعلم الحسن وتعلم القبيح وتعلم الفاسد وخواجأ في المقابل من خالفهم يعني جملة وتفصيل فقال أن العقل لا يحسن ولا يقبح إن الذي يحسن والذي يقبح هو الشرع وهم الأشعالية وهم الأشعاري. أهل السرعة الذي يقبحوا لكن العقل, يعني... العقل قد يعرف أن هذا الشيء حسن أو قبيح لكن لا يعني أن الشرعة يحسن قبيحا كما تقول الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشعرية أن الـ الـ الجواهر ليس لها يعني ليس لها أعراض يعني ليس لها حسن وليس لها قبح كما يقولون في النار يروي الماء فيقولون يعني حينما يلمس الإنسان النار الله عز وجل يخلق, يخلق قدرة الحرق وحينما يشرب الإنسان الماء يخلق الله عز وجل قدرة الإرواء لو شاء الله جل وعلا لجعلها الماء نارا المعلومة أن الله عز وجل يعني قدرة استكويل الله عز وجل أراد للماء أن يكون نارا في تلك الأزوجل جعلها تحرق وجعلها تقطع وجعلها تروي وجعل الماء يغرق هذا قولهم المعتزلة قالوا الأقل يعرف ويحسن ويقبح وبالتالي العذاب يوم القيامة والجنة يوم القيامة على ما حسنه العقل وما قباحه العقل يكون من خلال الشرع لكن العقل يعلم يعني قد يعلم الحسن وقد يعلم القبيح ولا يشترط أن يعلم كل الناس كل الحسن ويعلم كل الناس كل القبح إذن القاعدة الأولى والأصل الأول أن لا عذاب إلا بعد قيام الحجة وبلوغ النظار هم الظالمين ولكن كانوا هم الظالمين فالأصل الثاني كما يقول من القيم ان العذاب ونستقر القرآن ونستقر السنة نجد أن الذين دخلوا النار لأحد أمرين الأمر الأول الإعراب عن الحج وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها الحجة. يعني قد توجد الحجة ويقول لك أنا لا أريد أن أسمع لا تكلمني أو تكون الحجة موجودة وهو لا يريد أن يبحثها أو يصلها فعنده يعني عدم العراب عن الحجة وعدم إرادتها وعدم إرادتها ولا العمل بها ومجبها قد يعلمها ومعا لا يريد أن يعمل بها ولا يريد أن يعمل بمقتضاها الثاني الذي يستحق به الناس الدخول في النار العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها يعني بعضهم قد يسمع ويسمع الآيات وبعد ذلك يُعرض جهل فهذا الجاهل موجود الحج عنده لكنه أعرض عنها لكن لا يخلق بين جهل الإعراب وجهل الذي سابه عدم وجود العلم وعدم التمكن من معرفة هذا العلم فكما قال من قال وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل حتى تقوم حجة الرسل فنحن نتكلم يا أخوة يعني نتكلم في مسألة فأخر أسلم وشهد الشهدتين لكن هناك بعض الأمور لا يعلمها فالآن له الإسلام هل نقول له بأنه يعني مرتد ولم يدخل دين الله جل وعلا وعلم من الإسلام ما علمه علم الإسلام ما علمه والعلم نسبي العلم نسبي ليس كل الناس علومهم متساوية حتى في الطب تجد هذا الطبيب مع أنهم درسوا مع بعضهم البعض و تخرجوا مع بعضهم البعض ولعلهم يعملون في نفس المستشفى وتخصصوا في نفس التخصص لكن إلا أن هذا الولد استوعد أكثر من ذلك الشخص هذا الذي يستطيع فالعلم نسب الأفضل الثالث كما يقول نقيم عليه رحمة الله أن قيام الحجة يختلف قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان تقوم حجة الله عز وجل على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى يعني كان ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله عجل بعثه على فترة من الرسول هناك من لم لغة مبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان زمانه يختلف عن زمان من سبقه وكذلك لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة ثلاثة عشر سنة كان هناك في اليمن من لم يسمع به وكان هناك في الشام من لم يسمع به إذن تختلف حجة من مكان لمكان لا يقال بأنه أبو جهل حكم حكم من كان في الصين أبو جهل بلغته الحجة فتختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن شخص لشخص إما هذا الشخص لعدم عقله لا يعقل إدراكه خفيف وتمييزه الصغير والمجنون وإما لعدم فهمه وإما لعدم فهمه الذي كالذي لا يفهم الخطاب رجل أجنبي رجل أجنبي لا يفهم الخطاب ولم يحضر له ترجم يترجم له هل يعني يقول عاقل بقول الله عز وجل وانذركم به وانذركم بلغ أنه لو بلغت الرسالة مثلا القرآن كان وعطيناه للأفارقة وهؤلاء الذين في الأدغال يعني بلغهم القرآن لهذا المقصود لأنذركم به ومن بلغ مجرد بلوغ الله عز وجل خاطرنا يا أيها الأخوة بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين العرب كانت تفهمي الكلام لأنذركم به ومن بلغ البلوغ الذي يستطيع الإنسان أن يفهره ولذلك يفرقون بين الرجل الذي يفهم والرجل الذي لا يستطيع نفهم لأنه من أهل بلد آخر ولا يوجد ترجمان يترجم له وفهذا قال بقول من قيم بمنزلة الأصم بمنزلة ماذا؟ الأصم. الأصم قد يبلغ الخطاب الذي لا يسمع شيئا الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربع الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة يقول كل أحد هذه الحجة الرسائية الموجبة للعذاب شيخنا ولكن هناك حجة أخرى صحيح لا الذي يذكر أن هناك حجة أخرى يأتي بالدليل أهل لا يجوز أن نخلط أهل الفترات بغير أهل الفترات لأن الإسلام يثبت بالشهادتين الإسلام يثبت بالشهادتين وأهل الفترات لم يثبت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 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوذانه أو يمجسانه أو يشركانه أو, <تصفيق> أو كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أني خلقت عباد حنفاء على الفطرة فجاءت الشياطين فاجتالتهم هذا المقصود مع هذه الآيات تأخذ مع بلوغ النذارة ليس بدون النذارة يعني الحجة الفطرية لا يكفي لا يعني لا توجب العذاب لوحدها الحجه الفطريه لو لا توجب العذاب لوحدها ولذلك الله عز وجل يوم القيامة يختبر الناس يعني الحديث الاسود من سريع وحديث سريع الصحيح لا لو يعني هذا هذه الايه لو اردنا يعني ان نفهمها كما نريد بخالفت حديث الأربعة الذين يدنون على الله عز وجل يوم القيامه الاربعه الذين يدنون على الله عز وجل يوم القيامة ويحتجون على الله جل وعلا وهذا الحديث حديث الأسود ابن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة يعني لو كانت الحجة الرسالية الحجة الفطرية تكفي لما احتج هؤلاء الأربعة على, على الله جل وعلا وهذه الحجة وإذا خذ ربك من بري آدم من ظهرهم بريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آبابنا من قبل وكنا برية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المطلون هذه الآية كما قال أهل العلم يعني زيادة في الحجة بعد الحجة الرسالية بعد الحجة الرسالية لأن الإنسان مهيأ وهي أن يتقبل دامة الرسل يعني هلالك حتى تفهموا هذه المسألة هلالك من المسألة قد تعرض على بعض الناس ولا يستطيعها لا يستطيعها أعطيكم مثال مثلا أقرب هذا المثال جاء عبد الله من سعود جاء عبد الرحمن من عوف لعثمان معفى رضي الله عنه فقال له إنه عبد الله بن سعود يقول لك احكم بنا بسيرة عمر قال إني لا أستطيعها ألم يقول لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا عمر قال عثمان العثمان إني لا أستطيعها فإن كان هو يستطيعها فليفعل فذهب إليه فقال أنا لا أستطيعها من مسائل لا يستطيع أن يقوم بها كل الناس بعض الناس قد يستطيع أن يصوم كل اثنين وخمس بعض الناس يستطيع أن يقوم كل يوم ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بعض الصحابة مثلا بالقيام قال ما احتن عبد الله بن عمر لو أنه كان يقوم ليه جاء لي أبي هريرة رضي الله عنه وأمره أن يرفع الإزار خصله قال يا أبا هر هريرة إني أحبك فقال نرفع إزارك قال فنازال فنازال فنازال يرفعه فنازال يرفعه حتى قال إزارة المؤمن إلى نصف السق إزارة المؤمن الى نصفه الى نصفته واخذ رجل يشتم ابا بكر Big enough ففي النهاية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نضحك وإراد ابا بكر رسول الله عليه وسلم أن ينتصر لنفسه وهذا شيء مشروع فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتضي من بعض الناس أمورا ولا يرتضي ولا يرتضي ولا يرتضي, ولا يرتضي من بعض الناس أمورا لأن ليس كل الناس يستطيعون فقال الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آلا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم هذا فيه دليل على أن الله عز وجل هيأنا هيأنا كي نتقبل هذه الدعوة لأن الحجة تقوم بوحدها على الناس بمجرد الحجة الفطرية وإلا لما أرسل الله عز وجل الرسل ولم احتجه هؤلاء الأربعة الذين في حديث الأسود بالسريع قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في فترة أما الأصم فيقول جاء الاسلام وانا ما اسمع شيئا هذا الاسلام حكم وحكم لاعجمي اذا اذا او ما يسمى بالشكل الحجه الفطريه كما قر اهل العلم وفهموا ان الحجه الفطريه لا تكون حجه الا مضافه بارسال الرسل لا تكفي لوحدها ولو كانت تكفي لوحدها لما ابصر الله عز وجل الرسل ولم يحتج اولئك الاربعه على رب العزه جل وعلا يحتجون يوم القيامه يكفي لو كانت لو كان لو كانت الحجة الفطرية تكفي لقال الله عز وجل لهم ألست بربكم ألم أخذ عليكم المثاق وأنتم في ظهر أبيكم آدم حينما كنتم كأمثال الذر لكن هؤلاء يحتجون عن الله عز وجل يوم القيامة شيخ هرم وفي يواي الزمن وصاحب فترة وأصم وكلهم يحتجون على الله جل وعلى أن أحدهم يقول لا أعقل وأحدهم كان الصبيان يحدفونني بالبعر والأصم لا أسمع فهذه الأمور يجب أن تأخذ بالحسبان يجب أن تأخذ بالحسبان فكلام في العذاب الأخروي يعني لم أجد أنا بالنسبة لي الذين يعني لم يعذروه ليس أهل السرن الجماعة هناك قسم من الاشاعره هم الذين قالوا بعدم العذر بالجهل مطلقا في احكام الاخره اما ما استقراته انا ولعل لي يعني يعني هذا هذا علمي في هذا الموضوع هذا ما علموه أن اهل السنة والجماعه ليس بينهم خلاف في مساله العذر بالجهل في الاخره في مساله العذر بالجهل في احكام الاخره ليس بينهم إلا يعني ما يروى عن ابن عبد البر عليه رحمة الله دار, دار جزائن وليست بدار حساء أن الله عز وجل يمر الناس يوم القيامة على الصراط وهناك أيضا قال ذكر قال رد عليه بقول الله جل وعلى يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كذلك يعني هو قال مما هذا من التكليف بالمحال فقال يعني ياتي الدجال ويمتحن الناس بالمحال ينصب لهم جننه فهذا ليس بالمحالات انما هو من الامور الصحه انما اريد ان ابين بعض المسائل لانه الوقت انا بالنسبه كريم تهو ليس عندي وقت وأرجو أن تسامحون يا جو الأخوة الأصل الرابع يعني كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن أفعال الله جل وعلا تابعة لحكمته التي لا يخل بها وأنها مقصودة لغاياتها المحمودة وعواقبها الحميدة وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الطبقات المكلفين وهي الطبقات ذكر أكثر من أو ثمانية عشرة وبق و عليه رحمة الله و ذكر ان افعال الله عز وجل معلله بالحكمه افعال الله جل وعلا معلله بالحكمه لانه يفعل يعني ما هو مخالف للحكمه كما يعني يذكر بعض في يردون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار <تصفيق> ان هذا من باب تخصيص العله وهذه مسألة إن شاء الله سنتكلم عنها في محلها ونكمل معكم إن شاء الله في درس آخر ويوم الأربعاء إن شاء الله نكون يعني نكمل إن شاء الله يوم الأربعاء في درس الثلاث عشر في العقيدة السفارينية وأرجو يعني أن تعبروني مسألة الأسئلة لأنه والله إني مشغول ومتعب بعض الشيء وجزات المضاخير